أعلم أنه صاحبك الذي لا يفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظتك بل في حياتك وموتك هو ربك وسيدك ومولاك ومهما كسر قلبك حزنا على تقصيرك في حق دينك فهو صاحبك إذ قال الله تعالى انا عند المنكسره قلوبهم من اجلي انا عند المنكسره قلوبهم من اجلي يا ملاذ الخائفين يا أمان المخبطين يا ملاذ الخائفين يا امان المخبطين يا سرور العارفين يا جناب التائبين لا اله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله, الله. رباهما لي حين تغشان الهموم يا الله ما لي إذا عصفت بمحراب الغيوم يا الله ربهملي حين تغشان الهم ملي اذا عصفت بمحراب الغيوم ملي اذا طال الدور كابتي ملي سواك يعيذني نار الجحيم يا ملاذ الخائفين يا أمان المخبتين يا سرور العارفين يا جناب التائبين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا غارقون, غارقون أذنبت والذنب لهيب محرقون, محرقون رباه إني بالمعاصي غارقون يا الله أذنبت والذنب لهيب محرقون يا الله قصرت ثم أتيت أرجو, أرجو, أرجو توبة وعلمت أنبال السماء, باعل السماء لا, يغلقوا لا يغلقوا يا ملاذ الخائفين يا أمان المخبتين يا سرور العارفين يا جناب التائبين لا إله إلا الله <تصفيق> لا إله إلا الله لا إله إلا الله طهر إلهي طهر ظاهري إلهي وباطني, وباطني, وباطني من بحر جودك يا إلهي, إلهي, إلهي فاسقني طهر إلهي, إلهي ظاهري وباطني يا أحرج عودك يا إلهي فاسقني يا الله واغفر ذنوباً فانت علام, علام بها واستر عيوبي واستر عيوبي اهد بالخير يا ملاذ الخائفين يا أمان المخبتين يا سرور العارفين يا جناب تائب لا, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رباه قلبي رباه بالمعاصي, بالمعاصي, بالمعاصي أسود, أسود. والهم أث ونار نار رباه قلبي رباه بالمعاصي أسود والهم أثقله ونار تقدر فإليك ألجأ, فإليك ألجأ, ألجأ راجياً, راجياً, راجياً, راجياً, راجيا والعفو منك, والعفو يا, إلهي منك, يا, منك يا, يا إلهي مقصد يا ملاذ الخائفين يا يا سرور العارفين <تصفيق> يا جناب التايبين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا